تفسير صورة البلد بسم الله الرحمن الرحيم وحنك بالله يا مجا إلهي أن حريستا جود يا مدى جارهات بنا لا أقسم بهذا البلد الله وحده أرتم قال هذا مكة وان تحل بهذا البلد نبي محمد صلى الله عليه وسلم ولو حلاليه ان قد دغاشد ما كدخديده ووالد وما ولد يوحان كلو كدارت ميد وحدلي يوح دلي اودن لقد خلقنا الان إنسان فيك بد أي الله و أبو ريدك يقوم ريش دوين يردباتوين أيحسب أن لن يقدر عليه أحد موحو أم لينا يا قالك إنا نقفنا وذكرين أقابتيس يقول أهلكت ما لبدا قالك وحو له وحن بحي حول البدا أيحسب أن لم يره أحد ما يا قال كينان قفنا أركين ألم نجعل له عينين ميانا أويل لبين دوت ولسانه وشفتين الشموت وهديناه النجدين وميان نعدين لبد جد كان خير كيا كان شركاء فلقوت حمل عقبه ان سنكم خبيه حوله سوي ككرنا يا دبك اخره وما ادراك ما العقبه محاكو نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحيته عقبده فك عقبه اسوا حاله أو إطعام في يوم ذي مسغبة يقود لقود يمال أي جاجد درنتاي يتيما ذا مقربة أقوم قرابأة أو مسكينا ذا متربة أما مسكين ذلك يا لأو وحبه يسنن ثُمَّ كان مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ كَدَّبْنَ أَوْ غَدَقُوا الرُّمَيَّة حَقَّ أَيْ سُدَرْدَارْ مَصَبِرْ كَيَ نَحْرِسَ أصحاب الميمنة هو سينوا كو كتابكو داميديك تلغاسيو دنك ميدغنا والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشامه هو كوجالو بايات كانغا وكو كتابكودا بيدخدا لاغسينايو دنك بيدخنا مريها عليهم نار مقصد وحال لو ابال نار الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سورة البعد والمكة اللبتن أيده ضيئلكم بنتهوان السورة السجاسنة ترتيب القرآن الكريم ك سورة البلد الله سبحانه وتعالى وحو كنا ارتجالا ذمك ببركيس اهنا مقالا ذا حبيب صلى الله عليه وسلم كل شيء وانا مقالا ذا لجس بحية النبي جن عليه سلامة والسلام قبل مسلمين تركوا تعلو سيد عذرات دواء انا وينه سورة البلد وحي نوع دين سائن إن انسان كذب يشدك شرينت ونول يهين وهيكله انه عادين استا ان الله سبحانه وتعالى كاود ويه عيد كاستو حق البلد الله <سؤال> سبحانه وتعالى ادتك و هو كغلاد استي نعموين بدل عربك بشي ما يا حق يا باط الكو لوك لا عدي انسان و هو مرول بنعمه اله سبحانه وتعالى انه كل شكر يا سي سبحانه وتعالى انه وزياديه سورة البلدات كوحيو قيب السلامة قيبوت قيب نفتادة كبدباد السعذاب كإلهي كواس وكشقي إحسان كخلقك كدمر كي الله سبحانه وتعالى الرميين صبر كي ينحر يسشدن أي سدر دارمين كواس وكوا مدك تمره كواس كقالوا بآيات كإلهي سبحانه وتعالى وكوا جدك حمره Subhanallahu wa bihamdihi subhanallahi al-azimi la ilaha illa billahi minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal hadha wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in